ولا يرجى إلا خيره ولا يخشى إلا ضيره ولا يعول إلا عليه يبدئ ويعيد وهو الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد سبحان ذي العرش والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من يمينه ملآ لا يغيظها نفقه سحاء الليل والنهار سبحان الذي لو سأله أهل سماواته وأراضي وعنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورضبهم ويابسهم وأعطى كل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكه شيئا اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا, يا, قيو يا ذا الجلال يا سميع الدعاء يا قريب مجيب تعلم عيوبنا فاسترها تعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلى نيتنا ولا يخفى عليك شيء من امرنا نسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك افتهال المذنب الذليل وندعوك دعاء الخائف الرهيب دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم جد علينا بجزيل النعمى وأسعفنا بتتابع الآلاء وعافنا من نوازن البلاء وقنا شماتة الأعداء واعدنا من درك الشقاء واعدنا من درك الشقاء واحطنا برعايتك الجميلة في الصباح والمساء اللهم يا منعم العباد فضلُه ونعمه ووسع البرية جود وعطاء نسأل منك الجود والإحسان والعفو والغفران والعفق من النيران اللهم إنا نعوذ بِكَ من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم اجعلنا ممن يؤمن بلقائك ويرضى بقضائك ويقنع بعطائك ويخشاك حق خشيتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم يا فالق الحب والنوى يا منشئ الأجساد بعد البلا يا كاف المتوكلين عليه إن قطع رجاء إخواننا الأموات إن قطع رجاؤهم إلا منك وخاب ظنهم إلا فيه وضعوا فاعتمادهم إلا عليك اللهم اغفر لهم في قبورهم اللهم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقار رهباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك اللهم اجعلهم في بطون ألحادهم مطمئنين وبجودك واثقين وإلى أعلى درجاتك سابقين اللهم اخصوص من بينهم آباءنا وأماتنا وإخواننا وأخواتنا والبنين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وذبت على الصراط أقدامنا وذبت على الصراط أقدامنا ونجنا من ثرب يوم القيامة ومن أهوان الطامة وبيض لاهم وجوهنا وبيض لاهم وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وبيض لاهم وجوهنا اذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة اللهم يا قريب في علو يا علي في دنو يا ذا الطول والقوة يا من عز وارتفع وذل كل شيء لعظمتك وخضع نسألك بعزك الذي لا يراه وملكك الذي لا يضع ونورك الذي ملأ أركان عرشك نسألك اللهم أن تنصر إخواننا المستبعفين في فلسطين اللهم انصرهم في غزة اللهم انصرهم في الشام اللهم انصرهم في العراق اللهم انصرهم في اليمن اللهم انصرهم في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستبعفين وانصر إخواننا المجاهدين في بلاد الإسلام والمسلمين اللهم انصرهم على الرافضة المجرمين وانصرهم على اليهود الخائنين وانصرهم على النصارى الحاقدين اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وارفع بهم رايتك اللهم سدد رأيهم وصوب سهامهم واجمع كلمتهم اللهم اقذف الرعب في قلوب أعدائهم وزرزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك فرق جمعهم وشت شملهم وأضعف قوتهم وأذر عليهم دائرة السوء اللهم سلط عليهم ما نزل من سمائك وما خرج من أرضك اللهم ألبسهم حلل الشقاء وثياب البلاء وأردان الألم والداء اللهم انتقم للمظلومين اللهم انتقم للمظلومين من الظالمين اللهم أصلح ولاة أمورنا ولاة المسلمين واجعلهم نصرة للدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر